مولايا مولايا أيها الإخوة قد جاءنا خبر مفزع يكاد القلب أن يتقطع ألما فهو خبر استشهاد الشيخ المجاهد عبدالله عزام قد قام أحد الإخوة بكثف هذا الزامل الذي يعبر عن في قلبه من ألم وليعلم الأعداء أننا على دربه سائرون وإليكم الزامل يا عبر اللي ويا قابل bamama mamen bara sheikh abdal azami ya abra li wa ya galb bamama mamen ya abra li wa ya galb bamama mamen bara sheikh abdal azami ya abra li wa ya galb يا عبره اللي ويا قلبي مهموم من برق الشمع عبدو وعزام يا عبره اللي ويا قلبي مهموم من برق الشمع عبدو وعزام المجاهد اللي بذل جهد محكوم ورحمه الله تومرك شيخ الاسلام يا عبره اللي ويا قلبي mamama men bela ga